ഇഹ ഇഹ ലഹ മുഹമ്മദുറൂഹുഹജീബ കുർത്തി ല لا لانا ربو سواه ان هو البر عليا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله, إله إلا الله, إله إلا الله هو محمد رسول الله ല്ല വസല്ലമുല്ല അഹമ്മദി വലിൻ വസ്ഹബി വല്ലവലി ല ഇഹ ഇല്ലൂ ല ഇല്ല ഇല്ല لا إله إلا الله هو محمد رسول الله نحن ندعو ربنا الكريم في توسل واستغاسات بقرة عيننا ما دور وليه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله قد رجونا النصر والفوز فتورنا سيما في امرنا بي جئكم ما دعور ولي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اننانا اتي اليكم للاذاحه ما بنا شدت ثم افتا يا شيخنا ماذاور ولي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله ليس خسران لمن آتى إليكم طالبا بل بما طلب الله قد فازا ماذا ور ولي ലഹ ഇഹ ലഹ ലഹു കീ അഹ ക ليس بالعلاج بل بالقول يا ماذا ور ولي لا إله, لا, إله لا, إله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله ണി ഫ്രീറ്റ്യൂ അസൈ ജിൻ മാറിതി അഹി ബുവാൻ ജിനായ ഒത്തുബന മധ ഉർവലി ല ഇഹ ഇല്ലോ ല ഇഹ ഇല്ല لا اله الا الله محمد رسول الله كم كربات كشفت عن حزين تائه فكشفن عن الردايا شيخنا ماذاور ولي لا إله, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فرجا عننا الأذى وكل ما يعيبنا في الدين دُونَ وافِل المَعَادِي شَيْخَنَا مَذَوُر وَلِي لا إله, لا, إله لا, إله لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّٰهِ كُنْتَ كَهْفَن حَامِيَ لِّي مَن آتَاكُم لَاجِئًا كُنْتَ فِينَا نَاصِرًا سَيِّدِي مَا دَاوُر وَلِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لا إله إلا الله هو محمد رسول الله أعطينا منك الإغاثة عند كل حولنا صَبَ فِينَا الأَمْنَ مِنْكُمْ شَيْخَنَا مَا دَورَ وَلِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ, إله إلا الله هو مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّٰهِ أَنْتَ أُسْتَاذُنَا أَمْ شَيْخُنَا فَمَا لَنَا أَنْتَ أُسْتَاذُنَا أَمْ شَيْخُنَا فَمَا لَنَا مِنْهُمَا حَسْبُكَ رُشْدًا مِنْكَ يَا مَادُورُ وَلِي ലഹ ഇല്ലോ ല ഇഹ ഇഹ് ഉമഹമ്മ ഔസിന ورحمنا نادى من بي شيخنا ما دعور والي لا, لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله ഹ ദന ജലഹുദാ ഹലവാനക്കുഹലത്തിഖന മധ ഉർവലി ലഹ ഇഹ ല ഇല്ല ലാ ഇല്ലൂരുള്ള ആ وَأَسُرُورًا إِذْ يَجِي مَالَكُ الْمَوْتِ بِحَاقِ شَيْخِنَا مَا دَوُرْ وَلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّ رسول الله سللمن سلامنا من اللعين وشليه حال فرقتي روحنا بل اسعدنا بالولي سللمن ايماننا مي نلعيني والشر لا فرقتي روحنا بل اسعيدا بالولي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد ബിരണ് ബയയക്കി ആ ബിരണ് ബീന കലിമോഹിസാലി മീനീ മദർവലി ബിരന്ന ബത്തിന കളിമോഹിസാലി മീനീ മത ഉർവലി كلمة التوحيد صالي من نبي مدور ولي لا إله, لا, إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو محمد رسول الله وَفِّقْنَا لِجَوَابِ مَالِكَيْ نِيبِ الرِّضَا كُلَّنَا رَحْمَانَنَا بِشَيْخِنَا مَادَوُر وَلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لا اله الا الله هو محمد رسول الله ثم سلم يوما بعثنا غدل للموقف خف خيفا حسابنا بي شيخنا ما داور ولي ല ഇഹ ഇഹോ ല ഇലഹാ ഇല്ലിം ഹാദിമൻ കദം حينا جاءوا للصراط يفان نذينهم يا علي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله ربنا اجمع كلنا في دار جنات النعيم شفاعة سيد الكونين فضل يا ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو محمد رسول الله صل على الرسول سيدي رسول الكرام مع سلام دائما والآليا من هو جليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله, إلا الله لا إله ൂലുള്ള എല്ലാ ബലാവും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മോസൈബത്തും മടവൂരിലെ ബറിക്കത്തിന എമിക്കണം വന ഇല إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دنم وباوا سوري ماتوا الذين مدنجل മടവൂരിലെ ബർക്കത്തിന ശിഫയാക്കണയറ ല ഇല്ലാഹോ ല ഇല്ല ഇല്ല ല ഇല്ല Muhammad rasulullah rasharum prameham shugaradum aatank kyan sar muluvanum ഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ഷിഫ ദീർഘായുസിനും മടവൂരിനാൽ തുണറബന ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹോ ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഇല്ല ദാഹം തദ്രം ലൈനവനാട്ടുവാൻ മടവൂരിനാൽ തുണറബന ല ഇല ഇല്ലാഹോ ല ഇലാഹാ ഇല്ല ല ഇലാ ഇല്ലല്ലോ മോഹ്മുറസ മുത്ത് ഹെ ഞങ്ങളെ രക്ഷ ചെയ്യുവാനെ reksha muth shekhe jangal reksha chey u anabe reksha mullamal orige jangal killa o rure reksha la ilaha illallah la ilaha إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ هو مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ